بسم الله الرحمن الرحيم لم يكون الذين كفروا من هذا الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءته البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين للدين حنفاء ويقينوا الصلاة ويؤتوا الزكاة أو ذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أجل القتال في فينا لجأنا من خالدين فيها أُنائك من شر البرия إن الذين عملوا الصالحات أولئك هم خير البرия جزاؤهم عند رب جنات عاد من تجلى من تحتها فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عنه زارك لمن خشى